يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُّوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟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 وَقالَاوا إ كَفَعْننا بِمَا أُرسِنلتُم بِهِ وَإِن لَفِي شَكِم مَِّ تَدَرْرُونَ نَا إلَهِ